シュカー i 人生を h えた。 ف م و س و ب ح ا سبحا ف ل ن ا ب ل س ا للعلوم الاسلاميه تتبعها قلوب ي フ ق و ل و ن の人生を変え و 人生を変えた人生を変 ا た人生を変えた人生を変えた人生を変え ل 人生を変えた人生を変えた人生を ف إ ذ ا هم بالساهره هل أ ت ا ك حديث موسى إ ذ ناداه ربه بالواد المقدس قوى اذهب إ ل ى فرعون إ ن ه فقل هلك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى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 م ن ا ل س م ا بناها ء ر ف ع س م ك ه النابلسي ف و للعلوم ا ل ا س ل ا م ن ه ا 「ファタールでありません」 ف أ م ا من طغى و ع ه ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا فإن ا ل ج ح ي م ا ل م م أ أ و و ى ا من خ ا ف م ي ه الجنة ه ي ا ل م أ و ى ل س أ ل و ن ك عن ا ل س ا ع ة أ ي ا م و س ي ه اسماء ا ل ر ه الحسنى موسوعه النابلسي للعلوم ا ك أ ن ه م